وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّقَوا الرَّحْمَٰنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَل العِبَادُ لا লিপন বিলকৌ লিহং বিহমৃ মুহুম শৌন ইলিন নিক্ত বুশি ومن কোমি منهم মিহু ইলু فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي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 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون